حصريا على موقع معرضنا دي دي. عزف مانيش عازف يوسف وشا لحالي عايش ما تكلمني انا مرتاح سيبوني بقى بكفايه شقى واحنا انت ابوكم حلوا عقلي ما تتعبونيش, ما تتعبونيش. <تصفيق> <تصفيق> قلبي مش بطاقي مش ناغي من صادي كله بالنسبه لي <تصفيق> سيتي وانت اي حته مش بخاف يا حني <سؤال> <سؤال> ولا مره حسيت خذلتوني فاضل ثاني علي من كل لا يا ما في المراء واحد ما في الصحة معايا مانا كنت أمشى لا يتطر ورايا ونخففا الفلس خلاص دي جني لكم تحترق لي بعدوني ويا ما اشتركوا خلاص كفا صحابي السيد فاكر ان عبيد على طول قاعدين ويا لقلبي يا لذقيه عامل لي يحبوني هم ابو الشيء ده ناس Malasakit sa Diyos, sa aking kamay, sa mga nasa akl na. Hindi kaila siya. Alam mo, hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo خلاص ماليش حبايم خطي منه اجر المسايا لو عشت تاني طيب ببخاي بقى انت حين بقى ما قلت لكو الف برة بكات حتى, حتى غيري ع المجارة يالا بالسلام كل برة محناش واحين بقى لك ازا يوم مبدوش النوم على طول صهرة قلبي الحساس مخنوق من الناس ببمنى المطمنا مش قبر عايش وخلاص عايش وخلاص وقبتي قا و ربنا مجنع انا خدت منها, منها ايجال فلا دعا عينت و حب و سيا زي الابعة و ماشمال وقبتي جنبهم راحوا أنا عمدي كان أحسن يموتني وأنا عيش كده <تصفيق> قدام حمان سوتو بكاراب والناس حباه وعصام صاصة سوتو رصاصة دايماً محبوب ساكم القلب عامل نواه يوسف وشاك توزعت دماغ بصنيت في العين هو غزلاو عندهم على شنسلهم الأصلي بوديو ما يكين أقدع إخوان وما في الزين في مصر بردك شاب بنعملك شاب في amaharagana.com